بسم الله الرحمن الرحيم تَبِ اسْمَ رَبِّنَا الَّذِي خَلَقَ ونويسرك لليسرى فذكر النبعة الذكرى سيذكر من يخشى. ويتجنب والعشرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلع ما تتركى ولك رصنا ربه فصلى بل